وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَنْفَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق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 İlla li ya'budu ilahan wahida la ilaha illa subhanahu amma yushrikun